117. وعنت الوجوه للحي القيوم 118. وقد خاب من حمل ظلما 119. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما 117. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتكون أو يحدث لهم ذكرا 118. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن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 فَأكَلَ مِنه فَبَدَتْ لَ مَا سَو آتُ مَا وَطَفِق يَغْْصِفانِ عَلَيْهِ مَامُِ وَرَقِ الْجَنَّ وَصَ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىهَُّ جِتَبَهُ رَبّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَا قَالَا بِطَامِنَّا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لَزَمًا وَأَجَلٌ مسمى فَسَبِّحْ بِالْعَلاَاءِ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنَ آناء اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى وَلاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ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 112. والعاقبة للتقوى 113. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه 114. أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب بل لقالوا ربنا لقد قالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنستبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى قل كل متربص فتربص فتتعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى